يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اكثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا, واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إلين إلى أجل مسمى فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فاليكتب واليوم للذي عليه الحق واليتق الله ربّه ولا يبخ منه شيئا